بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ك ت ا ب ه ذ ا و ق ر ا ن م ب ي கௌ கணு முய தயூ فَوَفَأَلَمُ وَمَا أَنَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّا ما تسبق من أمة أجلا وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين الزمنوا لا عَدٍّ رُؤْءٌ إنّكَ لَمَجْنُونُ لَوْ مَا قِ إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلى